إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور فكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكونوا من رزقه واليه النشور اامنتم من السماء أي خسف أم أمنتم ما في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إِلَى الطير فوقهم صافات ويقفض ما يمسكهن إلا الرحمن إِنَّهُ بكل شيء بصير 112. هَذَا هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور 113. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بلدوا في عتو ونفور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 قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين